الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين اقول السائل ان السائل في مراكز زاويه تستنير ولو سمد المسلمين في بلد تصاميم نفسه شنو ولم نشمر اي طيب زي والسؤال هل يجوز دفع الزكاة من الشلال كهيبه وتحويلها الى خمسه دعوه اسلاميه نعم الجواب على ذلك ان نقول ان مصارف الزكاة بينها الحكيم العليم وجعلها فريضه فقال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله والله عليم حكيم فريضه من الله والله عليم حكيم فهل انشاء المساجد أو, او اماكن الاجتماع تدخل في هذه الاصناف الثمانيه ننظر هل تدخل في باب الفقراء والمساكين في باب العاملين عليها في المؤلف قلوبهم في الرقاب في الغارمين في سبيل الله هنا في اختلاف في سبيل الله من السبيل ففي سبيل الله لا شك أن الجهاد في سبيل الله داخل في ذلك داخل في, في ذلك والجهاد في سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا وليس القتال للدفاع عن الوطن من حيث هو وطن ولا القتال لحماية القومية فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حميه ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا انتبه لقيت من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فلا فلا أحد يشك في أن قوله تعالى في سبيل الله يدخل فيه ايش القتال الذي يكون لإعلاء كلمة الله عز وجل لتكون كلمة الله هي العليا ويدخل فيه أيضا تعلم العلم الشرعي فإن تعلم العلم الشرعي من الجهات في سبيل الله حتى ان ابن القيم رحمه الله في مقدمه النيه جعله مقدما على الجهاد بالسلاح لان الامه محتاجه الى الجهاد بالعلم ولا سيما اذا نبغت نوابط البدع والاراء المتشتتة. وصار كل أحد يتكلم بما لا يعلم أو يتكلم في العبادات بما يهوى متبعا الهوى للهدى فإن الأمة إذا أقبلت إلى هذا المكان يجب أن يكون من أبنائها وشبابها قوم يتعلمون العلم من كتاب الله وسنه رسوله على وجه راسخ لا علما سطحيا لان من الناس من معلوماته سطحيه يجمع من كلام اهل العلم ويسمى مؤلفا لا عالما اذا ناقشته في مساله خارج عما جمعه قيد شبر وقف وتحير هذا فائدة للأمة قليلة الأمة الآن محتاجة إلى علماء راسقين في العلم عندهم من رسوخ العلم والأمانة فيه وقوة الحجة والبرهان ما يندفع به الباطل لا تستهن يا أخي بطلب العلم الشرعي الامه في حاجه الى تصحيح عقيدتها وتصحيح عباداتها وتصحيح اخلاقها وتصحيح معاملاتها من الذي يصحح هذه الامور هم اهل العلم الراسخين وهي في حاجة الى الدفاع عن اوطانها لانها محل الشريعه لكن العلم في حاجة لكن العلم حماية للشريعة نفسها فأيما أقوى أن تجاهد لحماية مكان الشريعة أو لحماية الشريعة نفسها حماية الشريعة نفسها فالناس محتاجون جدا في وقتنا هذا إلى طلب العلم الشرعي إذن طالب العلم الشرعي بلا شك من الجهاد في سبيل الله فيعطى طالب العلم المتفرغ لطلب العلم الشرعي يعطى من الذكاء ما يكفيه لحاجته في ماكله ومشربه وملبسه ومسكنه وكتبه التي يحتاج اليها حتى وإن كان قادرا على العمل والتكسب لكنه يريد ان يفرغ نفسه لطلب العلم نعطي هذا كل ما يحتاج اليه طيب لو ادى ذلك الى شراء مكتبه الله نشتري له مكتبا من الزكاة نعم لان المكتبه لطالب العلم كالسلاح للمقاتل كالسلاح للمقاتل إذن يدخل في سبيل الله قتال اعداء الله لتكون كلمة الله العليا ثانيا طلب العلم الشرعي هل يدخل في ذلك التفرغ نعم هل يدخل في ذلك التفرغ للعباده هل يدخل بطلب العلم يعني رجل يقول انا استطيع ان لكن احب ان اتفرغ للعباده للذكر والصلاه وما اشبه ذلك لا الفرق بين التفرغ لطلب العلم والتفرغ للعباده ان التفرغ للعباده تفرغ لعمل لا يتعدى نفعه فاعله والتفرغ لطلب العلم تفرغ لعمل يتعدى نفعه فبينهما فرق عظيم طيب بناء المساكن بناء المساكن او شراء الاماكن للمساجد هل يدخل بطلب العلم اهلته بالجهاد في سبيل الله هذا محل نزاع بين الناس من العلماء من يقول ان جميع جهات الخير تدخل في سبيل الله فاذا صرفت زكاتك في اي عمل من جهاد الخير فقد صرفتها في موضعها ولكن جمهور الامه على ان الجهاد في سبيل الله لا يشمل كل عمل خيري قالوا ودليل ذلك لو كان المراد في سبيل الله كل عمل خيري لم يكن للحصر فائده وانحصر انما الصدق لأن, لان اذا كانت لكل عمل خيري صار كل شيء داخل بهذا وحينئذ لا حاجه الى الحصر لان الحصر معناه اثبات الحكم للمذكور ونفيه عن غيره فلا بد من محصور ومحصور عنه فاذا جعلنا في الله شاملا لم يكن للحصر فائده وهذا القول هو الراجع هذا القول هو الصحيح أنه خاص بالجهاد في سبيل الله سواء كان بالجهاد بالسلاح أو بالجهاد بالعلم بقي أن يقال ماذا تقولون لو اشترينا مكانا نجعله مكتبة لطلب العلم الشرعي هل يدخل في ذلك الظاهر أنه يدخل الظاهر أنه يدخل كما لو اشترينا خياما للمجاهدين في سبيل الله بالسلاح، فإنه يجوز من الذكاء، لأن الكل في سبيل الله. وأما المساجد والربط التي للمؤتمرات وما اشبهها فإنها تسقف من طريق آخر وأعمال البر والخير كثيرة. هنا مركز دعوة إسلامية. يحتاج الى تامل انا اتامل ان شاء الله وأشوف هل يدخل في جهاد سبيل الله هل يدخل في قوله في سبيل الله او لا نعم في الساعه متى الساعه الأولى؟ نعم الساعات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم خمس الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة اقسم الزمن من طلوع الشمس إلى مجيء الزمان اقسمه خمسة اقسام قد يكون بمقدار الساعة المعروفة وقد تكون الساعه أقل وقد تكون أكثر لأن الوقت يتغير ففي أيام الصيف يطول النهار وفي أيام الشتاء يطر النهار المهم أن تقسم ما بين طلوع الشمس إلى مجيء دمام إلى خمسة أقتار نعم يقول السائل إذا طلب الوالد من ولده أن يطلق زوجته وفمالفرهم على الفرسي إذا طلب الوالد من الوالده أن يطلق زوجته فلا يخلو من حالي الحال الأولى أن نبين الوالد سببا شرعيا يقتضي طلاقها وفراقها مثل أن يقول طلق زوجتك لأنها مريبة مريبة في خلقها تغازل الرجال تكلموا بالتلفون تخرج إلى المجتمعات غير النزيهة وما أشبه ذلك تطلقها في هذه الحال. يجيب والده ويطلقها لانه لم يقل طلقها لهوى في نفسه ولكن لحماية لفراش ابنه من ان يكون فراشه متدنسا هذا الدنس فيطلقها الحاله الثانيه ان يقول الوالد للولد طلق زوجتك لان لأن الابن يحبها فيغار الزوج الاب على محبه ولده لها والام اكثر غيره كثير من الامهات إذا اذا رات الولد يحب زوجته غارت جدا حتى تكون زوجة ابنها كانها ضره لها نسال الله العافية ففي هذه الحال لا يلزم الولد أو لا يلزم الابن ان يطلق زوجته اذا امره ابوه بطلاقها او امه ولكن يجاريهما هما يثبث الزوجه ويتالفهما ويقنعهما بالكلام اللين حتى يقتنع ببقائها عندها ولم من لعبت ايه ضر ابو ضمان على الاستنك اقول في هذه الحال إذا كانت الزوجة مستقيمة في دينها وخلقها وأمره أبوها أن يطلقها أو امه فلا يطلقها ولكن يداري أبويه ويوين لهم الكلام ويقنعهما حتى يقنع بذلك وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسألة بعينه فجاءه رجل فقال إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي قال له الإمام أحمد لا تطلقها لا تطلقها قال أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك قال وهل أبوك مثل عمر صحيح لو احتج الاب على ابنه قال يا بني النبي عليه الصلاه والسلام امر عبد الله بن عمر ان يطلق زوجته لما امره ابوه عمر بطلاقه وش يقول الابن لابيه يقول هل انت مثل عمر له أن يقول ذلك لكن ينبغي ان يترقص في القول فيقول عمر راى شيئا تقتضي المصلحه أن يأمر ولده بطلاق زوجته من أجله ويقول كلام بأدب فهذا هو جواب هذه المسألة التي تقع كثيرا ويقع استوال عنها كثيرا. نعم يقول <تصفيق> ولدما إذا أراد الوالد أن يزوج ولده في غير صالحة فرفض الولد وعراد الوالد الزواج مرأة غير صالحة ولكن الوالد رفض خمسه هذه أيضا مثلها أنه لا يجوز أن يجبر الولد ابنه على أن يتزوج امرأة لا يرضاها سواء كان لعيب فيها ديني أو خلقي أو خلق انتبه لا يجوز أن يجبر الإنسان ابنه على أن يتزوج امرأة لا يرضاها سواء كان ذلك لعيب فيها خلقي أو خلقي أو ديني، وما أكثر الذين ندموا هنا أمروا أو أجبروا أولادهم أن يتزوجوا بنساء لا لا لا يريدونهن لكن يقول تزوجها لأنها بنت أخي، تزوج هذه لأنها بنت عمك، تزوج هذه لأنها من قبيلتك. يا الأب لا أريده قال لا لازم هذه منا وبنا لا نخليها لا يلزمه أن يقبل ولا يجوز للأب أن يجبره عليها طيب لكن الفكرة الثانية كذلك أراد الولد أن يتزوج بمرأة صالحة ولكن الأب منعه. وقال لا تزوج بها هل يلزم الابن طاعته طاعته أجواب لا فإذا رضي الابن زوجة صالحة وقال أبوه لا تتزوج بها فله أن يتزوج بها ولو منعه أبوه لأن الابن لا يلزمه طاعة أبيه في شيء لا ضرر على أبيه فيه وله فيه منفعة. ولو قلنا إنه يلزم لبن أن يطيع والده في كل شيء حتى ما فيه منفعة للولد ولا ما فيه على الأب لحصل في هذا مفاسد. ولكن في مثل هذه الحال ينبغي للانسان للابن ان أن يكون لبقا مع أبيه وأن يداريه مصطفى وأن يقنعه مصطفى. نعم. يقول الشاعر ويجب الشيخ السلام عليهم السلام ورحمه الله وبركاته ما قول من هو حاصل في اهل الحرم وهو عمليه التركيز التكبير بعد الامام كما يصح ذلك من ترحيل وتنفيذ الاسم خلاله علما بان صوت الامام باطل تماما ويسمعه كل من في الحرم وان القيل بان هذا قد لا يتم احيانا فبامكان اعطاء الامام المذكرات الطبيه التي يتم رفعها الى الشخص المركز قبل النوم نعم طورنا في هذا ان كان السائل يرى انها غير مناسبه فليتصل بالمسؤولين وان كان يرى انها مناسبه فلا حاجه للسؤال عنها نعم السائل شيخنا الحبيب السلام عليكم الله خضع خضع خضع الشيخ الحبيب الشيخ الحبيب السلام عليكم الله وبركاته وعند الباك وما رأيك بالحدادة وما حزم جراعي أصحابها وما حزم محبتها لذلك الله غيره ما معنى الحدادة من تأل عنها الحداثه يقولون لكل حادث حديث فهل هي من الحدوث نعم حدثت الادب في الان عندنا حداثه مراكب كان الناس يمشون على الابل والان على السيارات والطيارات في حداثه قصور كان الناس عشاش بالأول يسكنون والجيد منهم ان من يسكن دار طين نعم صارت الآن كما تشاهدون البيوت كأنها من الزجاج في حدثها أيضا في الخط في السيف بالبر كان الناس غرار وأشجار ومطار وبطناجات ولان أصبحت كلها والحمد لله مزفلة وبعضها خطوط سريعة من من شقيا فهل أحد ينكر الشيء الحديث إذا كان فيه منفعة طيب إذا قولوا لي عن هذه الحديث الحداثة التي أوجبت أن يسأل عنها في المسجد الحرام أمام هذا الجمع الكثير اشرفوها لي حتى نحكم عليها لأن الحكم على الشيء فرع عن تطوره. نعم أحد منك نعرف انت طيب ورمسك هنا عند التلفون عند الميكروفون ها انت تعرفه طيب اسمع انت صوتك جيد ولا تحضر هنا طيب لها لابن دازل عطل الميكرافون بسم الله الرحمن الرحيم والسلام معناها الحاجة ومعناها الحاجة أشكتبت بريق بعض الأولى ومعناها من أن بإتجاه الحديث من أن ينتصر عن الماضي جمانا أي ذا تأخذهم جدا بالأسيان السابقة في الأديان، كان كلها وأن يكون لهم في دي. حتى دين النصارى واليهود، ما لهم سلا ولا, ولا, ولا لهم ما يستلزم أن تبقى في الأفكار. يؤمنون بوجود منهج عدائي، ويقولون أن الحذاء هو أن تستفز بذرة بتبرعات شخصية ولما تراه مناسبة. وهناك مع الكثير من المفكرين واقتبسوا ملاحظة من الشيوعيين. والمتكلمين <تصفيق> العرب كثيرين جدا لا اسماءهم لا ثلاثه وقال هذا قالوا اتهام لدينا كانوا متاه او اتهام تكون طيب وفي المستقبل هم هذه يقولون واليوم أن تكون قوة أن ان عنها الماضي كل ما يتعلق بالماضي سواء المستقبل يعني ما ما في إمام باليوم الاخر ولا لا اكثر اكثر من الشيوعيين والله اكثر طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول عند هو الكفر بسلطة حتى في الأديان ما منذ حتى في عهد النبي عليه الصلاة هياك ثلاث سنة رحمة الله الرحمن في <تصفيق> رينا والسلام لأنه يجب أن يكون على الأطول حتى يظهر لهم كل قياماً يستمين وينبذون أنهم يتعاملون من, من الجوة العربية وهم ينبذون أنهم ينزلون جوراً فبنطان صار حتى تكونوا لي فلنحض إلى أدوات الجهة وأدوات النصر والنحض للنيئة الجوة العربية عن الحالم والنسمع للهاتف والمجهور بطول. والنساء هذا كله والنزع أن الشعب هو خطر الشعب يقولون من في, في جوة Daarom is het deel van de maatschappij het Spanje, het Nederlands, het Frans, het Duits, het Engels, het Italiaans en het Frans, het Nederlands, het Engels, het هذا الشيء في أحسن الأحوال لغة مدنية. هم لا شيء عليهم الكثير من الأشخاص الكثير من المقالات يعني تحدث إداري ثاني الأمر والتفريق أن حينه أو إشكاليات. طيب اذا صارت الحداثة حسب ما فهمنا أنها حرب للغه العربية التي هي لغة القرآن. والذي فهمت ايضا من كلامكم ان منها اناسا عربا فتنكروا لعربيتهم وهذا لا شك لا يرضاه اي انسان عاقل ان يتنكر للغته مهما كان ولهذا نجد ان الانجليز في القمه في الفرح والسرور ان تكون لغتهم هي المستخدمة في عامه العالم لان استخدام اللغه وبقاء اللغه هو بقاء لأهلها فهؤلاء القوم الان يريدون ان يقتلوا انفسهم بمحو لغتهم التي يمحى بها وجودهم ويكونون بين الناس لا, لا يشعر بعروبتهم ولا بلغتهم التي هي اكمل لغه في العالم منذ خلق الله العالم الى اليوم ثانيا فهمت منكم ايضا انهم يريدون القضاء على الاديان السماويه حتى اليهوديه والنصرانيه فهم لا يرضون لأنفسهم ان يكونوا مسلمين ولا يهود يهودا ولا نصارى لان هذا ينتمي الى دين وهم على حسب ما سمعت من شروحكم لا يريدون الانتماء الى شيء سابق حتى ولو كان دين الله وشريعه الله ولا شك ان هذا الحاد تام يشبه قول من قال الله فيهم وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ولا يرتاب عاقل أن هذه ردة وأن من قام بها يستثاب فإن تاب وإلا وجب قتله، لأنه مرتد وهذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ثالثا فهمتم من كلامكم أيضا أنهم يريدون القضاء على كل خلق حسن ما دام قد كان سابقا لأن القاعدة يجب أن تنجر على كل شيء على دين خلق لغة وما أشبه ذلك إذن يجب القضاء على كل خلق حسن سليل وحينئذ ينسرق الإنسان حتى من بشريته ويلتحق بالبهائم العجم التي اذا اشتهى الفحل ان ينزي على الانثى نزى عليها واقرانه يشاهدونه واذا اشتهى اي شيء لم يمنعه عن تناوله اي عقل رابعا وفهمت من تقريركم لها ان هذه الحادثه تلبسوا لباس النفاق تلبسوا لباس النفاق وهو البلية العظمى وقد قال الله تعالى في المنافقين هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنه فكون وقال عن الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ومن ومن تأمل الفرق بين الاسلوبين وجد ان المنافقين اعظموا ضررا على المؤمنين من الشياطين لان الله قال ان الشيطان لكم عدو نكرا فاتخذوه عدوا اما المنافقون فقال هم العدو فاتى بالجمله الاصليه المعرف طرفاها ومثل هذا التركيب يدل على الحصر هم العدو فاحذروا، وتأمل كيف رتب الأمر بالحذر على هذه العداوة المنحص المحصورة فيجب علينا معشر المسلمين يجب علينا أن ندعو هؤلاء في الإيمان أو بعبارة أصح أن ندعوهم بالوازع الإيماني دعوة صدق واخلاص إلى أن يرجعوا إلى دين الله عز وجل وإلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن نبرهن لهم أن هذا كفر محض فإن لم يجد شيئا فالواجب علينا وعلى ولاه الامور ان يستعملوا معهم الردع السلطاني المبني على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم حتى لا ينتشر هذا السم القاتل في جسم الامه الاسلاميه اذا كنا نحاول القضاء على المخدرات وهو من واجبنا لأن المخدرات قتل للمعنويات والرجوله وفساد الأخلاق، فيجب علينا أن نحاول القضاء على هذا المذهب الخبيث أكثر وأكثر من القضاء على المخدرات والمسررات وسيئات الأخلاق، وعلى شبابنا المثقف أن نبين ما يخفى تحت ستار. تغيير الاسلوب في النظم او في, الش... أو في النثر ان يكشف ما يختفى تحت هذا الستار من هذه المعاني التي ذكرتموها لاخوانكم هنا فالامر خطير ما دام هذا ما دام هذا شأنهم ليست المساله ان نغير اسلوب قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ذات وبين الدخول في حوملي إلى كلام منثور لا يعرف أوله من آخره وليس بين معانيه ارتباط ولا بين الفاظه تناسو فهو عار عن الفصاحة وخال من البلاغة وسبحان الله إذا انتكست القلوب رأت المعيب حسنا وإلا فمن قرأ هذه الأشعار وعرف يجيب شطر واحد مكون شطر كامل مكون من كلمات والشطر الذي بعده مكون من عشر كلمات أين الشعر الذي يهز المشاعر أين النظم الذي يكون رائقا للنفوس محبوبا إليها ولكن لا نحب ان نذكر مثالا يليق بهذا الذوق ونسال الله تعالى لهم الهدايه وان يردهم الى الحق وان يعيدنا واياكم من مضلات الفتن وان يجعلنا ممن راى الحق حقا ورأى واتبعه وراى الباطل باطلا واجتنبه نعم و... إيش؟ لا أسمع كلامك بارك الله فيك أصبر واحد بيتكلم. على هونك على هونك يا خليجي جاء وصل بس بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا نقط علينا من هذه النقاله هي مدابه تتفقد في مذهب فكري في شكل فكري وثقافي في الطبع ادبي ثم تتدرج بعد ذلك الى نواحي اجتماعيه وقاصه في شان الحياه السريه وفي شان المجتمع فكان من ما حدث الآن من تبرج النساء والاختلاف المريد في كل مواقع العمل وفي الجامعات وفي الشوارع والتحلل القلقة والتحلل القصري الذي تعاني منه اساسا دول الغرب فهؤلاء اخترضوا على موائد الغرب وأرادوا أن ينقلوا هذه الأكبار للجول الغرب التي همّروا بنا وظنوا أنها الحضاره الحضارة وأنها لها تقدم فأرادوا أن ينقلوها إلى المجتمعات الإسلامية فكان من ذلك هدم الغرف الإسلامي ثم تقرأ أو هو من مقصود دين عقيدة في هذه فنتسمى أحيانا أحيانا طيب صارك الله على كل حال موقفنا في مثل هذه الأمور أن نسأل الله لهم هداية وأن ندعوهم أولا بدء الإيمان ثم إذا هداهم الله فهو المطلوب وإذا لم يكن أو إذا كانت الأخرى فهناك وازع سلطاني نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع بما فيه الخير والصلاح وأن يكفينا شر شرار خلق نعم. يقول السائل هل طبع الشرجية عن حتى التي يحتقن بها المرضى ضد الإمساك اختلف فيها العلم. فذهب بعضهم إلى أنها مفطرة بناء على أن كل ما يصل إلى الجوف فهو مفطر وقال بعضهم انها ليست مفطرة ومن من قال بذلك شيخ الإسلام بن تيميه يقول لأن لي هذا ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الاكل والشرب والذي أرى أن ينظر إلى رأي الأقبة في ذلك فاذا قالوا ان هذا كالافل والشرب وجب يلحاقه به فصار مفطرا واذا قالوا انه لا يعطي الجسم ما يعطيه الاكل والشرب فانه لا يكون مفطرا نعم يقول السائل متى تفطر التوبه فما حكم توبه من حكم عليه بالاعدام او من توصل في مكان يحترق او من كان في طائره ثم حدث بلا غل التوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته ولها شروط خمسة نعدها الآن الأول الإخلاص لله عز وجل والثاني الندم على فعل المعصيه والثالث الاقلاع عنها أي عن المعصر والرابع العزم على أن لا يعود والخامس أن تكون في الوقت الذي تقبل فيه التوبه الشروط خمسة الإخلاص الندم الاقلاع العزم على أن لا يعود أن تكون في الوقت الذي تقبل فيه التوبه الوقت الذي تقل فيه التوبة بأن يكون ذلك قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل حضور الموت دليل ذلك قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن هذا ليس له توبة والتي تبت على الله للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبتل آه الدليل على الوقت الثاني طلوع الشمس الشنف المغربها قوله تعالى هل ننظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنة من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وبعض الآيات التي أشار الله إليها في هذه الآية هو طلوع, هو طلوع الشمس من مغربها فإذا تاب الإنسان بعد طلوع الشمس من مغربها فإن توبته لا تقبل طيب في الشروط التي سمعتم قلنا العزم على أن لا يعود فهل هناك فرق بين هذا التعبير وبين أن نقول وأن لا يعود بينهما فرق تفضل نعم على ان لا هو عزم نقول العزم على ان لا يعود هذه عباره الثانيه ان لا يعود طيب لا ما هذا من انت ها؟ ها اي طيب يعني يقول استا اذا كان ما فهمت من كلامه هو ما اريد الفرق بين قولنا العزم على ان لا يعود وبين قولنا ان لا يعود انه لو عاد لو ان اذا قلنا ان لا يعود فانه يقتضي انه لو عاد الى الذنب مره ثانيه ها لم تقبل التوبه الاولى انتقلت التوبه الاولى واذا قلنا العزم على الا يعود يقتضي انه اذا عزم صحه توبته فان عاد لم تنتقض التوبه الاولى لكن يحتاج الى توبه جديده للعوده واضح لنا طيب مثال ذلك رجل اذنب ذنبا وتاب بالشروط الخمسه التي ذكرناها ولكن رجع إليه مرة أخرى فهل تنتقل توبته الأولى ولا لا لا لأن هذا الرجل عزم أن لا يعود لكن عاد فلا تنتقل التوبة الأولى لو قلنا أن لا يعود إلى الذنب مرة ثانية ثم عاد فإن التوبة الأولى تنتقل فينا. إذن فالعبارة هي العزم على أن لا يعود طيب، هذه نعم. إيش؟ ها؟ طيب. نشوف الآن هو ذكر ثلاثة أمثلة. ذكر إنسان محكوم عليه بالقصف، وإنسان في وسط بيت يحترق. وثالث في طائرة قد هوت هل تصح توبة هذا أجواب نعم تصح تصح توبة كل الثلاث لأن الذي في طائرة قد هوت ربما ينجو ربما ينجو وأنا قرات في بعض الصحف منذ كم سنة أن طيارة سودانية أو قائدها سوداني تعطل الكهرب فيها وهي في الجو تعطل الكهرب فيها وهي في الجو واظن الطائرة اذا تعطل الكهرب فيها تسقط ما ادري عندنا طيارين يعلمون عن هذا نعم نعم نعم تعال تعال تعال أين أعمل؟ هالك إيش؟ ما تستطط؟ ما يصل المحرك أين تسوي أين الذي قرأ انه تعطل الكهرباء لكن يمكنني نسيت وأن المتعطل المحركة لكن رجل القائد الطائرة أمرهم أن يكبروا الله وأن يهلل وأن يسأل الله الفرج يقول فبإذن الله عز وجل هفت الطائرة إلى الأرض وصار جناحها على وهبطت في النهر في نهر النيل في نهر النيل كان جناحها على الأرض وكان هيكل الطائرة في وسط النهر بمعنى أنها لم تتحطم لأنها سقطت على ماء وجعل الله جناحها جسرا يعبرون منها إلى البر إذن قد ينجي الله من هوت به الطائرة وأما من كان في بيس يحترق فكذلك ربما ينجو وكذلك من حكم عليه في القتل ربما يرفع القتل المهم أن هؤلاء الثلاثة تصح توبتهم نعم جاءت في, في, في الدين وان لكل واحده منهما خادما وواحده منهما اذا ارادت ان تنام عن الصلاه فياتي يامرها بالصلاه من لها الخادمه خادم جندي فتخاف وتقوم تصلي والاخرى تامر خادمها بامور بسيطه بينما اذا تضايقت من شيء فانها تطلب منهم أن يذهب به عنها وهكذا وهم لا يعرفان سبب المبور هؤلاء الجنة لهما وهما يولانهم من دون أهل الزيت ويأتونهما المدرسة وهما تفضان وهما تفضان منهما لصولهما البجعة وهما يسألان كيف تتعلان وهل عملهما الشيء إنما لأنه لا يستطيعون لهما للطبع وفي ذلك نعم من المعلوم من المعلوم لنا جميعا انه من شرط قبول الخبر العلم بحال المخبر وان خبر المجهول مردود ونحن لا نعلم هاتين الطالبتين ولا نعلم المدرسه ايضا فالخبر اذا مردود هذا هو الاصل واذا كان هذا الخبر مردودا فما الذي يترتب عليه لا يمكن أي نعم ما أنا ما... الاحتمالات ما نفرضها الله يمجاله عقل أطل... عقل السؤال الثاني ورحمة الله فيك السؤال الثاني الحمد لله مع وجود الفرصة على السنة واعتبارها بدأت تفتح كثير من البدع السؤال كيف تعامل المسلم المتبع للسنة مع المسلم صاحب البدع خاصة في هذه الأيام التي ذبل فيها بدعة وهل تجوز مجرده بعد إجراء مصيحة مع تفصيل ذلك؟ وهل إيش؟ تجوز مجرده بعد إجراء مصيحة مع تفصيل ذلك أقول إن البدع تنقسم إلى قسمين بدع مكفترة وبدع دون ذلك وفي كل القسمين يجب علينا نحن أن نبعو هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام ومعهم البدع المكفرة وما دونها أن ندعوهم للحق في بيان الحق دون أن نهاجم ماهم عليه إلا بعد أن نعرف منهم الاستكبار عن قبول الحق لأن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم فندعو أولاً هؤلاء إلى الحق ببيان الحق وإراحه في أدلته والحق مقبول لدى كل الفطرة كل الفطر السليمه تقبل الحق فإذا وجد منهم العناد والاستكبار فإننا نبين باطلهم على أن بيان باطلهم في غير المجادلة معهم أمر واجب أما هجرهم فهذا يترتب على البدعة إذا كانت البدعة مكفرة وجب هجرهم وإذا كانت دون ذلك فإننا نتوقف في هجرهم إن كان في هجرهم مصلحة فعناه وإن لم نكن فيه مصلحة اجتنبناه. وذلك أن الأصل في المؤمن تحريم هجرهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل مؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث فكل مؤمن وإن كان فاسقا فإنه يحرم هجره ما لم يكن في الهجر مصلحه فإذا كان في الهجر مصلحه هجرنا لأن الهجر دواء اما اذا لم يكن فيه مصلحه او كان فيه زياده في المعصيه والعتو فان ما لا مصلحه فيه تركه هو المصلحه فان قال يرد على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه الذين تخلفوا عن غزوه تبوك فالجواب ان هذا حصل من النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الصحابة بهجرهم لأن في هجرهم فائدة عظيمة هل هؤلاء لما هجروا زادوا فيما هم عليهم من هجرة من التخلف عما يجب عليهم أو ازدادوا تمسكا بذلك بل ازدادوا تمسكا بذلك حتى إن كعبد الملك رضي الله عنه جاءه كتاب من ملك رستان يقول فيه إنه سمع لأن صاحبه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قد جفاك وإنك لست في دار هوان ولا مذلة فالحق بنا نواسك كتب له الكتاب الحق بنا نواسك يعني الينا نواسيك ونجعلك مثله لكن ماذا صنع بن المالك مع ما هو عليه من الضيق والشدة أتدرون ماذا صنع أخذ الكتاب وذهب به فأحرقه في التنور رضي الله عنه وقال إن هذا من البلاء وصدق فإن هذا من البلاء والفتنه. لو لم يكن عنده من الإيمان الراسخ ما عنده فراح بهذا الكتاب وذهب الى الملك ليجعله من من ابناء الملوك وانظر رضي الله عنه انظر ثاقب حكمته حيث ذهب بهذا الكتاب فاحرقه بالتنور لانه لو بقي بيده لكان يخشى أن ان يفكر ويعيد التفكير مره ثانيه فيغويه الشيطان ويذهب الى الملك الى ملك الغساله فهؤلاء حصل في هجرهم مصلحه عظيمه ثم النتيجه التي لا يعادلها نتيجه ان الله انزل فيهم كتابا مثلى الى يوم القيامه وعلى الثلاثه الذين كلفوا يعني تاب عليهم حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رقبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم ثم قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كما صدق هؤلاء فانزل الله فيهم هذه الايات او هذه الايات نعم اقتبس سؤال اخر يقول السائل لقد حلفت ذات مره وقلت لن افعل هذا الامر وإن شهرين وانا اخشى ان تعارض هذا الأمر وانا من هذا الامر مرة قلت هذا الأمر وان تعتزم في سوف اقوم شؤوني ومتابعاتي وانا اخشى الان أن افعل هذا الامر فاستفكروني بارك الله فيكم فانا في عيله من هذا الامر نعم هذا ال الذي ذكره السائل هو يريد ان يمتنع من هذا الشيء فاقسم انه ان فعله ليصومن شهرين متتابعين وغرضه بذلك ان يذكر سببا للمنع قويا في نفسه وهو صيام شهرين فمثل هذا يلحق بالنذر يلحق بالنذر والنذر الذي يقصد منه الحس أو المنع أو التصديق أو التكديم ويسمى نذر اللجاج والغضب عند اهل العلم حكمه حكم اليمين وعلى هذا فنقول لهذا الرجل إن فعلت ذلك وجب عليك كفاره في يمين وهي عتق رقبه او اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه. فليس صالح ان يجوز القائل في لكل شخص ان على الانسان ضروره التعليم او ان يشاهد كسفه طويل على الرقبه لان هذه الباعه معدين لهذه الفنيه فالعند ان ترك هذا الشيء يؤثر كثيرا على كفاه القائل في المستقبل وأنه أجبه لضرر في <تصفيق> الاستعالات تولى رضا الله فيها مسألة فردية حتى يمكن أن أفتي بها لكنها مسألة عامة والذي أرى أن يكتب في هذا إلى إدارة البحوث والافتاء في المملكة العربية السعودية لتنظر الأمر من جميع جوانبه وتستر ما تراه واجبا في هذا المجال نعم والسائل وقع من تمشي كتاب و... في حكم اللقطة في نعم يعتبر هذا في حكم اللقطه ولوقطه الحرم يعني حرم مكة والحرم إذا قيل الحرم ليس هو المسجد بل الحرم كل ما كان داخل الاميال هو حرم لقطته ليست تغير قال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لا تحل لقطت لقطتها إلا المش لا تحل ساقطتها إلا لمنشد يعني أنك لا تأخذ شيئا ساقطة في مكة إلا إذا كنت تريد أن تنشده مدى الحياة الساقطة في غير مكة تنشد كم سنة فإن وجد صاحبها وهي وإلا فهي لمن وجدها لكن مكة لا تحل ساقطتها إلا لمنشد نعم والحرم كمكة ولكن لا ينبغي أيضا أن ندع هذا الكتاب تتهسر السيارات وتمزقه بل نأخذه ونعطيه المسؤولين عن مثل هذه الأمور في مكه وربما يأتي صاحبه يثل عنه إلى المسؤولين هؤلاء فيجده نعم هل أن يسبين وهن لا بثأر بدون حضره الرجال كما لو صلى الله عليه وسلم في نص الحرب. المحمي يقول، إن أقرأ، أقرأ. يقول السائل هل يجوز للنسوه أن يسبين وهن لا بثأر بدون حضره الرجال؟ نعم. القفاز هو شراب اليد الذي يلبس في اليد وهو حرام على المرأة إذا كانت محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المراه ولا تلبس القفازين فيحرم على المرأة أن تلبس وهي محرمة هذه القفازات، ولكن إذا كانت غير محرمة وكانت تصلي وليس حولها رجال غير محارم، فإن الأولى والأفضل أن تزيلها ان تخلعها من يديها، لتباشر الأرض أو لتباشر المصلى بيديها، كما أنها ايضا ينبغي لها اذا كان حولها رجال وقد غطت وجهها عن الرجال ينبغي لها اذا سجدت ان تكشف وجهها لان سجود الانسان على شيء متصل به فعترته وثوبه وخمار المراه مكروه الا لحاجه ودليل ذلك قول انس بن مالك رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط توبه فسجد عليه فقوله إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض يدل على أن هذا لا يفعل إلا عند الضرورة نعم أمور السائل قال أحد الاساتذه الذين يدرسوننا. في معنى تيديه في السماع للأرض أنها سماعه ثم أرض ثم سماعه ثم أرض وهذا إلى سنة برجه يقول إنه هذا يقول هي في أرض بالنسبه للملائكه فسماعه بالنسبه لنا ويقول ان كل ما على فهو السماء وكل ما تحت فهو أرض واتغلنا بقوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم هنا نقول إن الله سبحانه وتعالى ذكر السماوات بلفظ الجمع بلفظ العدد قل من رب السماوات السبع نسميها سماء وصحيح ما قال بأن كل ما علاها فهو سماء لكن هذا بالنسبة لمن على الأرض فإن كل ما علاهم فهو سماء فالسموات الدنيا وما فوقها كلها يسمى كل واحد منها سماء ولا يصح أن نسميها ارضا وأما قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ففيها دلالة على خلاف ما قاله هذا المستدل، لأن الله تعالى ميز فقال سبع سماوات ومن الأرض، فدل على أن السماوات والارض أرض، ولا يدخل هذا في المسمى هذا، ومعنى مثلهن أي مثلهن في العدد. وليس مثل في الصفة لظهور الفرق العظيم بين السماوات والأراضي نعم أقول السائل أنا قادراً من أبو فضل وجلسته بجدة لوجد خمسة أيام وبعد ذلك أحرمت من جدة إلى العمرة عمرتي العمرة صحيحة أم لا؟ وما العمل إذا كانت غير صحيحة؟ أوجد هنا أيضاً الشيخ سؤال شابه له وهو غير السائل قد اتم النصب بنيه العمره ولا بشر الا من مطال جدا هل عمره صحيحه او لا او اجدد العمره نعم هذا ال... الذي حصل من هذين السائلين يحصل كثير من الناس لكثير من الناس ياتون من بلادهم بنيه العمره على الطائره ولكنهم لا يحرمون الا من جده وهذا لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم حين وقت المواقيت قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ولما شكا اهل العراق الى امير المؤمنين عمر بن عمر فإننا نأمره أن يرجع إلى الميقات الذي مر به فيحرم منه فإذا كان مر من عند طريق المدينة قلنا له يجب أن ترجع إلى ذي الحليفة أبيار علي وتحرم منها وإذا كان جاء عن طريق المغرب أو مصر قلنا له يجب عليك ان ترجع الى الجحفة التي بدلها رابغ الى رابغ الان وتحرم منه واذا كان جاء من ابي ظبي فالظاهر انه يمر بقرن المنازل انا لا اعرف عن خط سير الطائرات لكن اذا كان يمر من عند قرن المنازل قلنا يجب ان تذهب إلى قرن المنازل فتحلم منه إذا كان الذي يأتي عن طريق من ابي ظبي يأتي عن طريق يلملم نقول يرجع إلى يلملم فيحلم منها فإذا قال, فإذا قال السائل أنا لا أستطيع أن أرجع إلى هذه المواقيت قلنا إذا احلم من جده وعليك عند جمهور اهل العلم فديه تذبحها في مكه وتوزعها على الفقراء بعد هذا هل نعرف الجواب على السؤالين ولا لا نقول لهالي الرجلين الذين احرم من جده ان العمره صحيحه ولكن على كل واحد منكما ان يذبح فديه يوزعها على الفقراء بمكه فان قال ليس معنا شيء ما عندنا فلوس فماذا نقول نقول استغفر الله وتوب اليه وليس عليكما شيء سوى ذلك نعم يقول السائل احرمتني اني قالت هذا حائر وكان معي زوجي وعندما ظهرت لم يكن زوجي موجودا تاثرت بذوري بحرا وعندما انتهيت من مناسك العمره فجاء علي الجن فهل علي ان اعيدها وعندما كنت حائرا نزلت الى الصحف فهل علي اذن وهل يستحي الآن الان ان بدون محرم بعد ان نعم نقول ان هذه المراه فيما يبدو قدمت الى مكه هي وما أحرمها وقد كانت احرمت من الميقات وهي حائرة ويحرمها من أميقات وهي حائض احرام صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم لما استفتته اسماء بنت عميس وهو في ذي الحليفه قالت يا رسول الله اني نفست قال اغتسلي واستثفري بثوب واحرمي فنقول ان احرامها بالعمره الصحيح وهي اذا قدمت مكه وطهرت وأدت العمرة بدون محرم فلا حرج عليها لأن في وسط البلد لكن رجوع الدم إليها بعد قد يوجب إشكالا في هذه الطهارة التي رأتها فنقول لها إذا كنت قد رأيت الطهر يقينا فإن عمرتك صحيحة وإن كنت في شك من هذا الطهر فأعيد العمرة من جديد، لكن ليس معنى إعادة عمرة من جديد أن تذهب إلى المقام، ولكن معنى أن تذهب وتطوف وتسعى وتقصد قول السائل: ما هو يقطع الذي قال إن شفنا الزدر أو أراد به الشفاء من كل وهل هذا الزدر عبد عن تبيت صل الله عليه وسلم؟ أما نعم. أما الدعاء الذي يقال فهو ما ذكره بعض الفقهاء اللهم اجعله ريا وشبعا وشفاء من كل داء ولكنني لا أعلم فيه سنة صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه ورد أن الرسول عليه الصلاه والسلام أنه قال ما ازمزم لما شرب له وقد حسن هذا الحديث بعض العلماء وبعضهم قال إن في صحته نظرا وفي حسنه نظرا ايضا وعلى تقليل أنه حسن فإنما ناه أن الرجل إذا شرب هذا الماء من جوع شبع ومن عطش روي وكذلك لو نوى أن يكون شفاء من مرض كان فيه فإنه يرجى أن يشفى منه طيب وإذا شربه الطالب لأجل أن ينجح في الاختبار ما رايكم نعم يمكن شغله ينجح يمكن ينجح لان يقول انا شربته للنجاح والاختبار الان على الابواب اي نعم طيب تقول أيضا أنا جئت إلى ماء, ونويت من ماء في, آخر في ونويت له من إلى ماء هذا الشخص منه موت وهذا جائز نعم يجوز للإنسان أن يحمل ماء زمزم الى بلاد أخرى والخصوصيات التي تكون له هنا تبقى فيه هناك نعم يقول السائل هذا الرسم هو صاحب في هذا الشكل فيه فرسي مفتاح ومفتوض من داخلها. اذن بوسي بسرنا قالت الطبق او الطبق كالرمال يهدو بشرعي اولاك يمدي اولاك يمدي يمدي من يمدي يمدي يمدي يمدي من يمدي فيها يمدي يمدي المرض يمدي ما في هذا يمدي طيب. أولا يجب أن نعلم أن كتاب الله عز وجل أعز وأجل من أن يمتهن إلى هذا الحد ويبتذل إلى هذا الحد كيف تطيب نفس مؤمن أن يجعل كتاب الله عز وجل وأعظم آية في كتاب الله وهي آية الكرسي أن يجعلها في إناء يشرب ويمتهن ويرمى في البيت ويلعب به الصبيان هذا العمل لا شك في أنه حرام وأنه يجب على من عنده شيء من هذه الأواني يجب عليه أن يطمس هذه الآيات التي فيها بأن يذهب بها إلى الصانع ليصب عليها الرصاص ويربها حتى تذهب هذه الآية وهذه الكتابة فإن لم يتمكن من ذلك فالواجب عليها أن يحفر لها في مكان طاهر ويدفنها وأما أن يبقيها مبتدلة ممتهنة يشرب بها الصبيان ويرمونها في الأماكن فإن هذا لا يجوز حتى وإن قصد بذلك الاستشفاء فإن الاستشفاء بالقرآن على هذا الوجه دم يريد عن يستلف الصالح رضي الله عنه يقول السائل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته وهل والترتيب من الجهد ذلك في الله تعالى نعم <تصفيق> الترتيب في الوضوء معناه أن تبدأ بما بدأ الله به وقد بدأ الله بغسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الجلي ولم يذكر الله تعالى غسل الكفين قبل غسل الوجه لأن غسل الكفين قبل غسل الوجه ليس واجبا بل هو سنة هذا هو الترتيب ان تبدأ بأعضاء الوضوء مرتبة كما رتبها الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج وخرج إلى المسعى بدأ بالصفأ فلما أقبل عليه قرأ إن الصفأ والمروة من شعائر الله وهنا أقف للمناسبة أنا أسمع دائما الذين يسعون يقرؤون إن الصفى والمروة من شعائر الله في كل الأشوار وسواء كانوا على الصفى أو على المروه أو بينهما دائما في أسلتهم إن الصفى والمروة من شعائر الله وهذا جهل منهم وإنما يقال إن الصفى والمروة من شعار الله إذا أقبلت إليه أول مرة فقط لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين قال ابدا بما بدا الله به تبين انه انما اتى الى الصفا قبل المروه ابتداء بما بدا الله به وأما وان الموالاه الموالاه لا يفرق بين أعضاء الوضوء لا يفرق بين اعضاء الوضوء, بين أعضاء الوضوء. بزمن بزمن يفصل بعضها عن بعض مثال ذلك لو غسل وجهه ثم أراد أن يغسل هديه ولكن تأخر ولكن تأخر فإن, فإن, فإن الموالاة قد فاتت. وحينئذ يجب عليه أن يعيد الوضوء من أوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد توضأ، وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء. فقال ارجع فاحسن وضوءك وفي رواية ابي داود امره ان يعيد الوضوء وهذا يدل على اشتراض الموالاه ولان الوضوء عبادة واحدة والعبادة الواحدة لا ينبني بعضها على بعض مع تفرق اجزائها فالصحيح ان الترتيب والموالاه فرضان من فروض الوضوء واما عذر الانسان فيهما في النسيان او بالجهل فمحل نظر فالمشهور عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله ان الانسان لا يعذر فيهما بالجهل ولا بالنسيان وان الانسان لو بدا بغسل يديه قبل غسل وجهه ناسيا وجب عليه اعاده الوضوء ولو تاخر في غسل العضو عن الذي قبله بزمن يفصل بينهما فإنه يجب عليه إعادة الوضوء ولا شك أن هذا القول أحور وأبرأ للذنة وأن الإنسان إذا فاته الترتيب ولو نسيانا فإنه يعيد الوضوء وكذلك إذا فاته المولاد ولو نسيانا فإنه يعيد الوضو يقول ايضا فلا حكم تسمياً في أول مهور قاصلاً الحديث الوارد فيها فواه جمع من اهل العلم واذا, وإذا كانت جاجباً فلا حكم من نسيها إذا علمنا أن المقبور لا يشكو من نفيدون في حرمة عداني كيف حرمة عداني؟ كيف؟ في حرمة عداني سفر حال يسأل يقول إن معه عائلة أدوا العمرة وهم صائمون وأنهم الآن في عطش هل يجوز أن يفطر أو لا يجوز الجواب يجوز أن يفطر حتى وإن كانوا غير عطشاني وإن كانوا شبعاني ضياني يجوز أن يفطر. كل واحد من الآن من المرتمرين في هذا المكان يجوز أن يفطر. أنا أقول يجوز أنت أفتر معهم أيضا. لا مو أنا. أنا أقول أنت أفتر أيضا. لا في شيء هذا. يا خلوا يفطرون بس بس خل الماء يكون بارد بالحين. خلوا الماء الآن يشربون ويأكلون نعم. ما يخرج. ويأكلون يا. ويشربون ولا عليهم شيء. حتى ولو كان هنا عرفت عرفت طيب شيخ ها شيف. لا ليس من لمكه هو شيخ ها شيخ تعالى تعالى قر عليهم قضاء اليوم اذا اخطروا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم عبد الكريم عاد عاد السؤال هنا <تصفيق> هنا أس <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> التسمية بالواجب ليست بواجبة ولكنها سنة وذلك لأن في ثبوت حديثها نظرا فقد قال الإمام أحمد رحمه الله إنه لا يثبت في هذا الباب شيء والإمام أحمد هو كما نعلمه جميعا من أئمة هذا الشعب ومن حفاظ هذا الشعب فإذا قال إنه لم يثبت في هذا الباب شيء، فإن حديثها يبقى في النفس منه شيء وإذا كان في ثبوته نظرا أو إذا كان في ثبوته نظر فإنه لا فإن الإنسان لا يسوغ لنفسه أن يلزم عباد الله بما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك الذي نرى أن التسمية في الوضوء سنة لكن من ثبت عنده الحديث واجب عليه القول بموجبه وأن الوضوء واجب في الوضوء وأن التسمية واجبة في الوضوء لأن قوله لا وضوء الصحيح أنه نفي للصح وليس نفي للكمال ولكن لو ثبت الحديث لقلنا إن التسمية واجبة ولما لم يثبت ثقوة يطمئن إليه الإنسان بإلزام عباد الله تعالى بالتسمية فاني أرى أن التسمية سنة وليس واجبه وهو اختيار الموفق صاحب المغني رحمه الله فإنه إذا نسي فوضعه صحيح وإذا نسي أن نسمي من أوله وذكر في اثنائه سما وبنى يعني استمر نعم والسائق قال لي ما في لغه دنغان احد الناس ما طيب. في لغه طيب انا في الجمل المعترضه هذه لو سمحت زي. زين طيب عندي بنت تيما ناس عيار ألف ريال هل يجوز هذا عليها أم لا؟ إيه يعني مع مالي ولا غير مالي؟ إذا تم حولها هي مع مالي هي إذا تم حاولها فزك يعني نعم هي مع حبي مع مالي دفكيها ثلاثين دك نعم طيب جبت عمره للوالد هل يجوز طوف ود وداعناها ولا ما يجوز؟ إن كنت من نيتك إنك تطوف وتسعى وتمشي على طول فلا عليك وداع أنا مقيم بجدة المهم إذا كانك لما جيت المكية طفت وسعيت وقصر على أنك تبي تمشي نعم فلا عليك وداع أما إن مكث في مكة وجب عليك أنظر في ما في ما في ما في ما في ما في ما في ما ما في ما في ما ما ذابريت ذابريت من ذلك المبلغ هل هي انه من الزكاه فهل يصح ام لا السؤال واضح يقول انه يطلب رجلا فقيرا دراهم واسقط عنه هذه الدراهم بنيه انها من الزكاه يعني لنفرض انه يطلب هذا الرجل 100 ريال والرجل الفقير وكان هذا الطالب عليه زكاه بقدر مئة ريال فأسقط المئة عن الفقير عن الزكاه التي عليه نقول هذا لا يجوز ولا, ولا يجزء عن الزكاه قال الشيخ والسلام رحمه الله إن هذا لا نزاع فيه لا نزاع فيه يعني في مذهب الحنابلة رحمه الله ولأن الإنسان إذا اسقط الدين عن العين فهو كالذي أخرج الرديء عن الجيد أيهما أضمن للإنسان دين في لمة فقير أو مال بيده المال بيده هو أضمن فكيف تجعل هذا الدين الهالك الذي تعتبره كالتالث تجعله زكاه عن شيء مضمون بيدك وهل هذا الا كالذي يخرج الحشف عن التمر الطيب نعم يقول السائل ما رايك فيما تسدي التراويح والقيام الاجل حتى يكبر الثبات والقبور فيقوم وركع معه هل تفرقه سليم وهل يستحق ان يكبر المرء وهو جالس حتى اذا ركع الثبات قام وركع معه وتجد ثم يعود الى صلاه اخرى ولا في, الصفحة الصفحة في نعم اما تاخير الانسان الدخول مع الامام حتى يكبل للركوع فهذا تصرف ليس بسليم بل انني اتوقف هل تصح ركعته هذه او لا تصح لماذا لانه تعمد التاخير الذي لا تمكن معه من قراءه الفاتحه وقراءه الفاتحه ركن ما تسقط لا عن الامام ولا الماموم ولا المنفرد فكونه يبقى حتى يركع الامام ثم يقوم فارك معه هذا خطا بلا شك وخطر على صلاته او على الاقل على ركعته الا يكون ادركها واما كونه يكبر مع الامام وهو جالس فاذا قارب الركوع قام فركع فهذا لا باس به وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حين كبر وثقل كان يفعل هذا يق يعني يبدأ وجالس ويقرأ فإذا قارب الركوع قام وقرأ ما تيسر من, من القرآن ثم ركع وكذلك إذا ركع مع الإمام ثم قام الإمام للثاني وجلس هو فإذا قارب الإمام الركوع في الركعة الثانية قام فركع معه كل هذا لا باس به نعم نعم اكتبها نعم يلا يا مشاري اكتب وراء و عطله اقنياء اجلس برسك ها ايش كم يا طيب اي واحد حط لي واحد ما هو سن الياس الله ليس مقيدا بسن معينه لان الياس ضد الرجع فمثلا قطع الحيض عن المرأة على وجه لا ترجو رجوعه فهذا هو الياس ولهذا ربما تحيض المرأة ولها أكثر من خمسين سنة